Men om على الدنيا يفيدك <تصفيق> fydik Lent og rå, gisemke العمر og tørav Og områmer, la røy min, ygdør yjædik Og zemmen, ygjerik, ma, mør, søjædik Og områmer, la røy min, ygdør yjædik Og zemmen, والبشر بأفعالها ما هي تشابه لكن انت اللي انشدتك عن جديدك الله الله يا رفيقي في لجابه والعمر ينقص ولو انه يزيدك والبشر بأفعالها ما هي تشابه لكن انت اللي انشدتك عن جديدك الله الله يا رفيقي في الإجابة لكن انت لياني شدك عن جديدك الله الله يا رفيقي في الإجابة صاحبي منه على الدنيا يفيدك لتوارى جسمك بقبر ترابة والعمر لا راح منك يقدر يعيدك والزمن يجريك ما مر السحاب والعمر لا راح منه يقدر يعيدك والزمن يجريك ما مر السحاب دايما بالخير دايما يمد رصيدك العمل الله والمنهج كتابه واجعل المعروف يجري في وريدك واغنم الطاعة ترى الطاعة مهابة دايما بالخير دايما زد رصيدك العمل الله والمنهج كتابه واجعل المعروف يجري في وردك واغنم الطاعة ترى الطاعة مهابة واجعل المعروف يجري في وردك واغنم الطاعة ترى الطاعة مهابة صحبي منهم على الدنيا يفيدك ترا ما جسمك يبقى وتراما والعمر لا راح من يقدر يعيدك والزمن يجيك ما مر السحاب والعمر لا رحم من يقدر يعيدك والزمن يجيك ما مر السحاب يا بنجوم الكون تستاذب نشيدك زد رصيدك والولي قم طق بابه وانت لوى في رجلك يصيدك احتسبت تلقى الولي يجزل ثوابه شوف نجوم الكون تستاذب نشيدك زد رصيدك والوليق مطق بابه وانتي لو الشوك في رجلك يصيدك احتسب تلقى الولي يجزل ثوابه وانتي لو الشوك في رجلك يصيدك احتسب تلقى الولي يجزل ثوابه صاحبي منه على الدنيا يفيدك لتوارا جسمك والعمر لا رحم يقدر يعيدك والزمن يجريك ما مر والعمر لا رحم يقدر يعيدك والزمن يجريك ما مر السحاب يرفقي مع حي من يقطف زهار عمره شبابه لجلي تعرف وش على الدنيا يفيدك والبنادم لا عمل يلقى حسابه يرفقي ما وهنضعفك شديدك حي من يقطف زهار عمره شبابه لجل تعرف وش على الدنيا يفيدك والبنادم لا عمل يلقى حسابه لجل تعرف وش على الدنيا يفيدك والبنادم لا عمل يلقى حسابه الراعي الرسمي لهذا العمل ميزان العظيب الاسم الأول في مجال الوزن والترصيص